تَقِينًا مَفَزًا حَدَائِقًا عَابَا لا يَسْمَعُ نَفْساً غَافِلاً وَلَا bi kya qaa an rabb is كُن مِّن خَطَّابَ إن الذي المتقين مَفازًا حدا تَرَابَ وَكَسَّدَ قَلا الله ما مولانا وكواعبَ تَرَابَ وَكَسَّدَ قَلا لا يَسْمَعُنَ لَغَوَ وَعَلَكِ الذَّبَ جَزَاءَ مَنْ هُبْ بِكَ عَطَاءَ رب السماوات ورب رب السماوات وله وما بينهما قوب ا الله كريما بوجه استغفار دي نعم فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ فمن شاء اتخذ إلى يوم يوه المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا